بسم الله الرحمن الرحيم يس 1 والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم يُذِرْ قَوْمًا مَّا اُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَلَمْ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ فَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ خَشْيَةَ الرَّحْمَنِ الْغَنِيبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ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 فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر من مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا ايكم لمرسن وما علينا الا البلاء المبين قالوا اننا تطيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم ان طائركم معكم ا ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينه رجل يساق قال يا قوم التبع المرسلين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 لا توني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون طيل دخن الجنه قال يا ليت قومي يعلمون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 إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما ياتين من رسول الا كانوا به يستهزئون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 ايته اللهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العين ليأكلوا من ثمره وما عملت ايديهم افلا يشكرون سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وايه لهم الليل ننسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد زرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولليل نسابقها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 اِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ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 ان في خاف الصر فاذا هم قَافِسُوْرٌ فَاِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسَلُوْنَ قَالُوْا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِمَّا قَدَّمْنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ إلا صيحة واحده فاذا هم جميعا لدينا محضرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من من قد نام هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين صيحة واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تلزمون الا ما كنتم تعملون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فاليوم لا تظلم نفس شيئا وجزاكم الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكنون هم وازواجهم في ظل نَتِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجٌ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْمًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ امتاز اليوم ايها المجرمون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون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 وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُم جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ هذه جهنم التي كنتم تعدون اسلم اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم هذه جهنم التي كنتم تعدون اسلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايدهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايدهم تَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبق الصراط فان لا يبصرون ولو نشاء لَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا نُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ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 شارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله الالهه لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون أَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ بِينٌ أَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ بِينٌ